وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آ ل ه ه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا ولا يملكون ل أ ن ف س ه م ضرا ولا نفعا ولا, ولا يملكون موتا ولا ح ي ا ة ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا إ ف كن افتراه عليه واعانه, وقال الذين كفروا إن هذا إلا افتراه وأعانه عليه قوم آ خ ر و ن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 لا شركه ا ل ي و م ث ب و ر ا و ا ح د ا و د ع و ا ثبورا ك ي ر ا قل أذلك خ ي ر أم جنة الخلد ا ل ت ي أعد ا ل م ت ق و ن ك ا ن ت ل ه م ج ز ا ء ثم ا يعبدون من دون الله ف قالوا و فيقول ل أضللتم أنتم ع ب د ه ؤ ا السبيل ا ء يمهم ضل ل ق سبحانك ما كان ينبغي لنا أ ن نتخذ من دونك من أ و ل ي ا ء ولكن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 الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما ع ل ى الكافرين عسيرا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 أ و ل ئ س و ع ه ا ل ن ا ض ل س ب ي ل و ل ق د آتينا م و س ى ا ل ك ت ا ب و ج ع ل ا م ي ه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 وعادا وثمودا و أ ص ح ا ب الراس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلاً, تبرن وكلا ضربنا له الامثال وكلا تدرنا تتبيرا ولقد اتوا على القريه التي امطرت نفر السوء افلم يكونوا لا يروننا بل كانوا لا يرجون نشورا واذا راوك ان يتخذونك إ ل ا هزوا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 وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أ ض ل سبيلا افرايت من اتخذ الهه هو هواه افانت تكون عليه وكيلا أ م تحسب أ ن أ ث ر ه م يسمعون أ و يعقلون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 وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسرا وكان ربك قدير ا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم شيء ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر ع ل ى ربه ظهيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونبيرا قل ما اسالكم عليه من اجر إ ل الا إ من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ايام م في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن وإذا قيل ل ه موسوعه النابلسي م ل ا وما ج ل م م ا ت أ ل ع ا و ز ا د ه م ن ف و ر الاسلاميه ت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 ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهادا إ الا من تاب و آ م ن وعمل عملا صالحا ي ب د ل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب و آ م ن وعمل صالحا ومن تاب وعمل صالحا, فإن ف... تاب وعمل صالحا فانه يتوب إ ل ى الله متابا والذين لاشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللهو مروا كراما والذين إ ذ ا ذكروا ب آ ي ا ت ربهم لم يخروا عليها لم يخروا عليها سما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة اعين واجعلنا للمتقين اماما اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها ويلقون فيها تحيه وسلاما خالدين فيها, فيها حسنات مستقرا ومقاما قل ما ي ع ب أ بكم ربي لولا دعاؤكم